إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي يُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ان الن الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر இக்கலூ முதலூ கீலமுமச اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تَمَاءِي وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير وَيَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا மலம் யு நிசுல் عِلْمٍ وَمَا மீன مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَكْبِرُونَ بِالَّذِينَ يَا لُونَ عَلَيْهِم اَايَاتِنَا قُل اَفَاُنَبْؤُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمْ اَنَّ النَّارَ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنِعْمَ الْمَصِيرُ